فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَن نَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَرُ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلِ انْمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلِ إِنِّي لَا ويملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا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 ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.